هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيه أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبنواكم في الأرض وبنواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. قالوا إن بما وصِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا بِكَافِرُونَ فعقرن قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذته الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وَنَصَحْتُ لَكُمْ ولكن لا تحبون النصحين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 الانتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم أناس يتطهرون